بترحلك مشوار قلت لا يا راي بترحلك مشوار قلت لا يا راي بترحلك مشوار لكن وعطر حوالي العشاء قط قلت لكن وعطر حوالي العشاء قط قلت لا بطل خليني بال بترحلك مشوار برنامج اسبوعي ثقافي من اعداد وتقديم صباح ابراهيم <متصفيق> اهلا بكم <متصفيق> <متصفيق> قلت ال لم كسير ما بمشي هايك مشاوير قلت ال لم كسير ما بمشي هايك مشاوير قالت لي مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حدك قلت لا بطل خليني بالبيت بترحلك مشوار البلّة يا رايد بترحلك مشوار البلّة يا رايد قالت مالكي ولا عطلة وليل عشاء الكار البلّة خليني بالبيت هالك لي وعاة الدم شاء الله ما أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بترحلك مشوار وضيفتنا لهذه الحلقة الأديبة الأستاذة غادة قدور أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج بترحلك مشوار شكرا لك ست صباح واهلا وسهلا فيكم جميعا بدي أقول في البداية في صباح الخير بما أننا بدنا نذكر سوريا فراح نقول صباح الخير صباح الخير لسوريا يعني صباح الخير لقائد الوطن صباح الخير لسوريا يعني صباح الخير للجيش العربي السوري الذي يسطر اجمل الانتصارات سنقول أيضا السلام منك أيها الشهيد والسلام عليك أيها الشهيد ونحن الآن نحتفل بالنصر هدد ترامب مهددت ترامب نحنا واسقين مليون بالمئة أنه نحن متصري لأنه نحن حق أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا فيك. نحن في برنامجنا يعني في مطلوب بنا نحضر مستلزمات المشوار, المشوار وهو تحديد <تصفيق> المكان اللي راح نزوره آه. والإضافة إلى اختيار صديق واختيار كتاب تمام. المكان اللي المختار أو المقصود بالزيارة اليوم المكان المقصود بالزيارة هي كرفس. كرفس هي قريتي نعم آه. قريتك رفسيه تبارك لا قريتك رف صديق اللي رح اللي حتى يكون رفيقا لقلكي في هذا المشوار الصديق هو صديق رائع جدا وكتير أثر بحياتي وكان له تأثير كتير إيجابي كان بمسابق الأب الروحي اللي هو المرحوم سمير نصرة. الله يرحمه الله وأيضا الكتاب أيضا في كتاب حيكون معي بهالمشوار كتاب أنا بتوقع إنه قيم جدا أنا قرأته عشر مرات وأنا جبته من ايران لأنه ما نمتوفر هون هو الإنسان وتقلبه في الآفاق للمؤلف محمد خليل باشا هو بناني حلو. بعد استكمال مستلزمات مشوارنا بعد الفاصل ننطلق <تصفيق> بترجلك مشوار بالبيلا يا رج، ألقيناك معنا ولا يلا شرك، البلا خليني. طبعا مثل ما حكينا مسمايا العزاء بعد استكمال مسأ مشوارنا ليها الحلقة أو ليها المشوار مع الأديبي غدا قدور رح ننطلق باتجاه قرية كرافس. خترت هي يمكن ضيعتيك أو ضيعتي نعم تخبرينا أكثر الموقع تسميه ليش سموها بكرافس؟ هلا هي هو يقال وأنا بحثت كثيرا عن هذا الموضوع إنه سمو كرافس نسبة لنبات الكرفس كان كثير فيها، فسموكرفس هو تسمية قديمة جدا، حقيقة ما حصلت ولا على تسمية غير التسمية أو غير التفسير هيدا، هي قرية بعد 49 وأربعين عن محافظة سرت، من على المدينة، عن المدينة سل... أنا محافظة، هي من سلسلة القرى الجبلية الرائعة في محافظة سرت، كل ريفنا. تعرفي في حضرتك لا. من تمنطر كل سوريا حلو بس ريفنا بياخد العقل صحيح. وريف الساحل كتير حلو عندنا مناطق سياحية عندنا مناطق سرية تاخد العقل قريتي كرافيس تبعد 9 كيلومتر عن منطقة دراكيش ناحية جنين رسلان 3 كيلومتر قرية جبلية في غابة سنوبار تشتهر بزراعة الحمضيات والزيتون وشهدت مؤخرا حركة عمرانية بسبب عودة مقتربين فصارت تأخذ منحه القرية الحديثة نعم. يعني أخذت وجه نوعا ما حضاري والقرى هي حضاري أصلا لأن الجمال هو الحضارة. وقرانا كلها جميلة. خبرينا عنها طفولتك كان بال. طفولتي كانت بكرفس أكيد. خبرينا عن تلك المرحلة وشو ذكرياتي <تصفيق> والم الأماكن اللي هي الأحب والأقرب لقلب غدا غدورو. الأماكن هي كانت غابة السنديان. غابة السنديان. أنا كنت أركض شيء أرجع من المدرسة إشلح كتب إشلح مريولي كان عندنا مريول صدري بتعرفي حضرتك نعم. واركض اخذ لف واركض على السنديان أركض أركض فوت فيها حتى هي مساحتة يمكن شيء أكتر من ثلاثة كيلومتر متر هلا صار تسعة كيلومتر متر انتدت الشجر سنديان كتير معمر وكتير كسيف وكتير عالي حلو فأنا أركض فوت فيها فوت فيها لمنطقة يعني ما حدا بيشوفك لا طير ولا ولا شيء ما تخاف كنت خاف بلحظة ما أقلب إليك إمتى كنت خاف كنت أقعد بمنطقة نام على الأرض نازل الشمس عليا ديركت هيك من فوق حولي كل ياتو شزر. شجر سنديان بتسمع حفيف الأشجار حس عم تحكي تسمع لي أنا أغرق ضيع مثل حال تأمل كأني نايم نايمي مغناطيسي هذا كان وقتها من, من البداية من الأول مم. مم. وكتير تعاقبت على الموضوع من إسرتي كتير تعاقبت إنه لا بقى تطلع في في في مخاطر في كذا فأين تحس؟ في حيوانات في أفاعي أين تحس أنا بالخطر أنا كنت حب الحيوانات كتير حس أنو أليف أي شيء أنتي أفاعي حتى ما كنت خاف منها ما كنت خاف منه ما كنت شوفه أصلا نعم. يعني بالنادر أني شفت هك شي بس كتير كنت حب الحيوانات حس أنه إذا في شيء أنت دمنيا ما نكناويه تأزيمه مستحيله كيف يقول هذا المكان هو الأحبه الأقرب لقلبي أول أقرب لقلبي فأيما كنت خاف لما تنز لما اسمع صوت فجأة ما حس إلا صرت بالبيت والغابي بعيدة كتير ما حس بشيء إلا صرت بالبعد. طائرة طيران وكأنني كنت نايمة وعيد نعم دي هو المه... المكان مهم بحياة الإنسان أنا بتوقع أنه هي أسرت في الطبيعة والجمال كتير كنت روح عندنا بيدر اسمه بيدر الشيخ عيدر أو بيدر الشيخ علي كنت نام هيك وطلع بالسماء مثل هلأ الربيع إن شاء الله بيكون ربيع نصر سوريا بإسم الله الجبال بيقولوا له الرباب الأبيض الكسيف وطلع فيه نط عنه وعيش حياة كاملة شوف حالي متعلق فيه شوف حالي عم بقفز عنه شوف حالي عم بركض شوف حالي الدنيا كلها شايف الدنيا أنا عم طير وقلعب عليه وما حدا فيه يعمل هشي غيري كان نوع من أنواع التأمل نعم. نوع من أنواع الخيال خيال يمكن خيال كاتبة صغير لسه ما بلشي تعرف ترجم الحرف يعني فينا نقول أنه المكان كان له تأثير كبير يدفعك نحو أكيد. الكتابة أكيد قولا واحدا هو الكتابة أنا بيعتقاد هي هواية بتجي بالفطرة مثل الغناء مثل أي نوع تاني هي بتجي بالفطرة بس طبع طبعا الثقافة والممارسة بتسقل شو بتقولي لك لكرفس؟ شو بقى لكرفس كتبت عنها كتير بس وليس شعرا <تكلم> هلا ما بينحفظ مثل تقولي مقطوعات أو منمات من صغيرة ما تتذكر شيء منها عندي يمكن بظن هولي بال. كتاب يعني كرفس ما في مقطوعة هلا حليك شالية هلا عن كرفس yeah. زيك كرفس تفضل نذكرني ذكرت أبشيء تفضل ب... هاي إذا بهاي القصيدة عندما قال... يبدو هو حسرتي أن العمر قد مر ولم تأتي إلي وحسرتي أن العمر قد مر ولم تأتي إلي رغم هذا أنت تبقى على مرمى يدي بين نصلين وقوسين من الورد نشيدا أخضر في شفتي اخلع قلبك اخلع قلبك لا بأس إذ مسك الشوق قليلا قليلا فتفيقوا علي لتراني أوشك أن أرسم كونا باتجاهين لروحي وبدرا باتجاهك رفس يأتيك على شكل نبي يحمل الشوق إليك ويجله جحيم أبدية حلو جميل جدا نذهب إلى الاستراحه الغنائية الأولى <تصفيق> I'm <laughs> هي صور رائعه هي صور بخيالك شوفي الخيال هو اجمل فنان ورسام انت بلحظه بترسمي بيت بقلبك ترسمي مدينة، ترسمي بخيالك مكان وانا أنا موجود غرل قلك هاي اللوحات اللي عملتها الغنية أنا بغمض عيوني بشوفها بشوفها أجمل وأروع اللوحات التي رسمتها. شو بتذكرك هاي الأغنية؟ هلا بنوتي أنا سمر ونعومي كتير والكل بيقول لنا حلوة. نعم. فكتير بتخيل إنه هالغنية إنكذبت لعلى تحديدا حلو يعني يعني هالاغنية بتذكرك ب. <تصفيق> بنتي بنتي بنتي إيه دايماً بقولهن هاي الغنية الله يسلمك هاي الغنية إنكذبت لعلى يعني بحس إن الأعلى. قد مهم الموسيقى بحياه الانسان الموسيقى هي لغه الروح شوفي في في مقولي ما بعرف إنه إذا مصبوطة الملائكة عندما اكيد مصبوطة لانه الشهيد عند ربه بيقولوا اسرائيل بياخذ بيقود جميع الأرواح الا الشهيد روحه بتروح ديركت لعند رب العالمين سبحانه وتعالى فبيقولوا لك الملائكه بتصير تعزف لحن معناته هي لغه الملائكه الموسيقى انت قد ما معصبة معصبه ولا متضايقه بس تسمعي اغنيه وتاخذك معها او موسيقى انتي تهدي لحالك بتركني يعني أنا بكون عم بشتغل طبعا كلنا ستاتة بيوتو كله منشتغل أو بشغلي بالـ بالـ بمكتبي أو ببيتي بكون عم بسمع أغاني أنا كل غنية بعيش حالته حلو. إذا كانت عن الحب بعيش الحب نظامي حلو. لو ما كان موجود كانت حلو. عن الخيانة بتخيل أنه أنت حبيب وخاني ونقهرت <تصفيق> نأتي للفقرة التالية وهي فقرة الصديق وكنتي قد اخترت صديق ليكون رفيقا لك في هذا المشوار هو سمير نصرة. نصرة هو شاعر لبناني لا هو شاعر سوري شاعر سوري أخوان حقيقة هو كشاعر يعني ما أخذ حقه بس هو كان كتير له فضل أنا من انا وصغيري بكتب بس ما فكرت ولا مرة اني أنا أطبع كتاب أو انشر كتاب يعني كنت أكتب لتفريغ أنا بحب الكتاب نزعجت بكتب فرحت بكتب شفت منظر بالشارع عجبني بكتب شفت منظر حز... زعلني بكتب فعندي رفيقه عندها دار نشر تشتغل في هي حاطك جملي لألي على الكمبيوتر عشاش الكمبيوتر فهذا الشخص كان عمره بالخمسة وستين سنة قال له هاي الجمل المكتوبة لنا جبران خليل جبران فضحكت قالت له لا رفيقتي قال له شو عنده مؤلفة رفيقتك قالت له ما عنده شيء قال له هاي من تأليفه قالت له من تأليفه على تسلفية تسلفية قالت لي في عنا صديق وبيدي شوفه قلت له خير شو شو بشكل شنو مناسب يعني قال بده كل شي عندي كاتبتي ومانك نزلتي أو ما ما أنا ما نزلشي ولا, فك ولا فكرت ما. أطبع أسا يعني أنا بكتب هيك فكان عندي شغلات شخبارات كنت تسميها شخبارات نزلتين يقول أنت دهشتيني أنت هذه الكتابات أنت كاتبتي وأنت ما طابعه ولا ناشرة فكل شي عندي جمعته وطلع هيدا الكتاب حلو. شو هو منمنمات في الأشق والصوفية أول طبع أول طبع أول طبعا. هو هو الأول أصدار أول أول الألي. الألي. وأخذ صدق تخبرينا أكتر عن شاعر سمير شاعر سمير مصر اللي ما بيعرفوا هل مصر. الله يرحمه هو شاعر كتب الغزل وكتب الوطنية وهو كتب كثيرا عنده أنا بعرف ثلاث مؤلفات لسه من طبعه بس في مؤلف واحد كتاب صغير كتير أخذت أخذ المنحة النقدي والمنح النقدي على الوطن العربي والحكام العرب قبل الأزمة وعنده قصائد شعرية رائعة جدا بس هل. مع كل الأسف ما أخذ حقه أبدا لأنه كان مشغول هو كان مستشار رئيس الوزراء يعني ما كان ما بين كشاعر بس أنا بعرف ابنه إن شاء الله هالأبدي يطبع له ثلاث دوامين بقية هل. بس واكبني يعني أول أمسية طلعت أنا بب بدمشق بال أو أول أمشي أمسي بدي مشاه هو اللي اللي شجعني هو اللي قالي بتختاري هاي وبتقر هي, هي كان صادر هذا الكتاب حلو. يعني فأنا بعتبره إنه أنا لولا هالفي شغلات بحياتنا بتصير صدفة بس هي قدرية فعلاً أيوة أحيانا ربما صدفة خيرا من ألف مئات يعني, <تصفيق> يعني هو شاعر الشعر. الشعر, الشعر رائع جدا واتمنى أن يكون معروف إن شاء الله أنا بك رئيسة بحصل على دواوين ورح مم. جيبين لحضرتك ورح أكتب انه عنه, عنه أنا كمان رح أعمل مقالي اذا بإذن الله عنه لأنه كشاعر هو ما بين حقيقة هو شاعر بكل معنى الكلمة حلو. الدين مهم الشعر يعني هل الشعر يعني هل يقال كثير من الناس يقال إنه نحنا في زمن كسر ال... كسر الشعراء وقل الشعر صحيح كسر كسر المس... قولاً واحداً معك يعني أنا نحنا منكون مثلا هذيك المراكز بالمركز بالمركز الثقافي كان في أمسي ثقافي أحدهم أعطاني ديوان موقع ال هذا ديوان أنا الشاعر فلان قلت له هل وصل بحضرتك؟ ست صباحت تصفحت كله ما فيه ولا صوره شعريه يعني انت مين سماك شاعر يعني اي حدا طيب كيف مين بيز رقابي على هلا شوفي لك انا كثير كثير حكينا عبر المنابر وحكينا عبر المقالات وحكينا عبر الفيسبوك وعبر المواقع التواصل الاجتماعي عبر وبأي لقاء وبأي مكان وبأي زمن انه عملوا رقابه عدور النشر يعني مو اي حدا طب بالنهايه ما بيصح غير الصحيح وما بيضل غير الشاعر الحقيقي صح بس عملوا رقابه يعني مو اي حدا بشخبر لك موضوع عن شص الصف الأول بيعرف يعملو غير الأخطاء الإملائية. فينا نقول إنه الشعر لا ديوان ذيول العرب؟ طبعا طلعا. طبعا طبعاً واحدة لأنه في شعراء في عندنا شعراء نحنا. لكن جمهور الشعر قل. جمهور الشعر قل لأنو ما عم يشوف شعر يعني انت أنا لما بكون أنا مستلمي منبر أو مكان ما احترامي لشرف بهالبلد البلد لكل شرفاء العالم لما بكون أنا مستلمي شو عندي أنا حدا بخصتي لو ما كان شاعر أنا بجيبه لحتى بروزو نعم. ما في حيادي بالشغل. فيه أي. في شللية. ولما بأي بالضبط. أنا بعرف فلان راح. تمامًا. ولما بيكون بتدخل ال بتدخل محسوبيات بالأدب فكارسي. صحيح. نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار. كل ما نس, نس كل ما نس, نس من الغرب هبو حمل النسمة سلام. لمحت سهيل ولا في Allah a lot of يعني فعلا أبني جميلة كلما نسنس من الغرب الهبوب حمل النسمة سلام, سلام, سلام وإن لمحت سهيل في عرض الجنوب عادي قروا موز الغراء. حلو جميل جدا. إيه أكيد ليه ذكريات بهاللوني. هلا ليه ذكريات؟ ااا أكيد كنت بالشام أنا عاية أو كتير متعلقة بالمرحوم بي الله يرحمه أمي وبأخواتي فكل ما طلعت يعني ما كان في التواصل ما كان فيه في إلا الهاتف الأرضي. نعم. إيه فكل مطلعت كنت أبكي أنا. حلوني. إيه أطلع هي. بالأفق حتى صار أخواتي كلهم يحبوا أمي بتحبها وكلهم حفزوا من قد ما سمعتوني يا. حلو. فكل مطلعت الغني أنا أتذكرهم يعني وأبكي حس إن أنا إن عم تغنى الألو. حلو كثير أي نوع من الأغاني بتحبي أنت؟ كل الأغاني. إلا الطا الشغلات اللي ما لا صوت ولا لحن ولا ما بحبها بس ما في حدا وما عنده شيء جميل بحب الأغاني الترابية بحب فيروس فيروس هاي إدمان واضح أنا طرت غنيتان ب. فيروس إدمان لفيروس. حتى في أغاني جديدة احيانا بتطلع تحسها بتريحك اغاني أغاني جديدة بتطلعك من الجو كله صحيح. بس إلا الأغاني الهابطة وهي اللي بيسموها أغاني والفيديو كليبات اللي زائد 18 لازم تكون كلها أنا ماني ابدا هذانقة واحدة <تصفيق> <تسيق> بنروح للكتاب اللي اخترتيه لي اليوم حتى يكون رفيقا لك في هذا المشوار وهذا الكتاب هو الإنسان وتقلبه في الأفق. نعم. هذا الكتاب للمؤلف اللبناني اسمه محمد خليل الباشا نعم. هذا الكتاب أنا قرأته عشر مرات وكل ما قرأتي بتلاقي شو, شو في العنوان ما بيقوله قرأ الكتاب من عنوانه م. الإنسان وتقلبه في الآفق هيدا الكتاب بياخديك إلى ما بعد الموت وشو يعني الموت؟ حل. أي بيفسر لك إنه الموت هو هي دراسة وعمل حلقات بحث عالم وباحث يعني عمل حلقات بحث عبر تنويم مغناطيسي لأشخاص رجعوا أكتر من حياة رجعوا 12 حياة يرجعوا عز عسجل المواليد والوفيات لأو مزبوط ألا ما تلف. يقولهم اسمه يقولهم اسمه وين كان عايش من مرته ومن ولاده او بالعكس اذا كانت انسا ايوه تقمص ايوه بعد ايه مو عن تقمص عن انه بيشرح لك انه بيقول لك الموت هو حالة انتقالية نعم. ما انا حالة بتخوف من حياة لحياة ايه. يعني مثل المو... مثل النوم نعم انت نمتي هلا كنا ونحن صغار لما ينام حدا من اخواتي تقول ستي الله يرحمها راح تروحه وهي روح يقول الله ان الله يطوفى الانفس بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يطوفى الانفس حينا موتها لا. ومن لم تمت ففي نومها نعم صحيح طبع. فهو بيشوف لك هالحال الانتقالي انه الروح عقد الروقية هو اعماله كيف بتتعامل ويتعامله معه يمكن تسميه هو نسميها ارواح مرافقة نعم نحن نسميها ملائكة هم سماها ارواح مرافقة كيف بتاخدها كيف بترشدها لون بتدله اذا كان العكس مثل انسان شرير طبعا هذا هو الضمير انسان شرير واعماله تعيسي وسيئة كتير كمان لوين بيأخدوه شو أنواع العذاب اللي بيشوفها مع أنه هو بيكون روح يعني الروحي اللي تعذبه وليس الجسد هو الطيف الشفاف صحيح فهيدا ال... الكتاب رائع جدا في حالة تأمل أنت كنت تأملي أنت بس تنامي بس تموتي بيوصلك لمرحلة أنك أنت بتعشق الموت لأن الموت ما نوش شي بخوف يعني نحنا دائما بتقولي بقوله الموت إذا أردنا أن نلخص هذا الكتاب بأفكار معينة خلينا تمام نلخص الكتاب بأفكار معينة أنه بعد الحياة في حياة في حياة أخرى وأي شيء بتزرعي أنت, أنت بتزرعي طريقك بترصفي طريقك لحالك وبتحددي شكل الحياة الثانية تماما نعم. أنت بتحددي طريقك بترصفيه وبترسمي وبتفتحي إذا كان متاءً مثل ما بيقولوا بالعامية وإذا كان شيء حلو انت بتوصلي لشي حلو اذا انت ما عملتي شي فانت بشكل عشوائي بدك تخبط يمكن توقعي بوادي يمكن تتوقع عن شجرة يمكن توقعي بالنهر يمكن هيك الكتاب بيوصلك لمرحلة انه انت نام استسلم وتأمل نعم. تأمل حالة تأمل هي حالة كتير نفسية رائعة يعني حالة تأمل نحن منمارسة بدون علم صحيح. يعني نحنا من نحنا بدون دراسي بدون دراسي, بدون دراسي, ما بدون ما بدون دراسي بس ما لا يعرف إن حال يعني صحيح. أنا لما كنت قلت لك إني أنا كنت نام على العشب وطلع بالسماء ينوم حالات تأمل تأمل صحيح أنتي بتغيبي بتروح حتى يمكن إذا بتفجر جنبك أي شيء أنتي ما بتحس فيه ما بتحسي فيه صحيح فأنتي هاي اسمها حالات تأمل هو بيوصلك لك هون إنه الحياة كتير مريحة وكتير حلوة وكتير سهلة وما في أبسط منها فما صعبة وما بعد الحياة أسا أحلى حياة أحلى من الحياة هاي حلو كتير يعني كتاب فعلا جميل جميل جدا يعني. طبعا هو لا يحفظ ما فيك تحفظي أكيد بس كلمة قرأتي كلمة لقيتي فيه شيء حلو أكتر وأكتر نعم أكيد القراءة الأولى ليست كالقراءة السعيد بهكذا كتب بديك تقرأي أكثر من مرة قولا واحدا نعم أنت بتقرأي مثلا دائما تقرأي لك أنا مزاجي كتير صعب بالقراءة يعني مو أي كتاب يستهويني يعني أحياناً بمس كتاب كتير صاعم عنه مثلاً مثل زوربة ما تخيلي شو عانت لحتى قريت رواية زوربة كثير عانت قرية قرية حصد جوائز رائعة زوربة صح؟, صح طيب جوائز كتير ايه يعني. جوائز كتير أنا مسكت زوربة أول صفحة ثاني صفحة مليت حطيته بس نسجن بالكتاب أنا خلاص ما بتركوا له حتى لا في كتب يعني مو من القراءة من البداية تمامًا معلوم. تمامًا أنت بدي توصل ل ل القصة اللي لروي المعلم عن تحليل شخصية زوربا هون هون هم فحوى الرواية بس انا كتير عانيت لحتى قريتها قرأتها مرة واثنين وثالثة بس هيدا الكتاب تقرأي انا بقرأه يعني بتمتع فيه بقرأ اشياء كمان كتب اخرى بدور علي دواره بحب كتب التاريخ اللي بالمبنيه على مواقف ذكيه على الذكاء يعني في في مواقف أشياء ذكيه او مواقف ذكيه بالتاريخ لشعراء أو لا ادباء او لا لحكام تاخذ العقل هاي بقراها بنسجن فيها وانا حقيقة يعني مقصره كثير بسبب الشغل بالقراءه والمطالعه نعم هو يعني هلا الجامعه أو من. العزوف عن القراءه موجود يعني هلا كثير منشوف انه ما, من. ما فيها مثل ما كان ايام زمان يعني دائما يحدد وقت من الزمان حتى القراءه الصحيح صح حتى لو كنت بمرحله الدراسه يعني في في وقت للمطالعه هذا مفروض يعني لكن الان في عزوف عن تعرفي سبب مواقع التواصل الاجتماعي انا كنت قبل ما أمسك امسك كتاب هلا بمسك انا الفيسبوك, الفيسبوك. يعني مع كل اسف انا بجيب الكتب بحطهم قدام البنات هيك مشان يتعلموا ان يقرؤوا كتاب هلأ في مصال بس اذا ما بشوفك ما عم تقرأ انت عم تقرأ. لا, أنا لا قولا واحدا بقرأ يعني بس مقصرة شوي في مصال صيني بيقلك انه بس تشوف كتاب اقرأيه شو من كان قد من كان دون المستوى فيت الا ما تستفعدي منه بجملة الا ما صح صحيح الحقيقي لحن نذهب للسلاح الغنائي الثالثة ثم نعود ونكمل الحوار ضربت وعادني ما يشبه الاحلام من ذكراك مثلت في ذكرى هواكي وفي الكرم سلت في الذكرى هواك وفي الكرى والذكريات تو صدا تسنين ولا قد مرى <تصفيق> نعود الحديث مع حضرتك استاذه غاده قدور قد الاديبه و يعني بهذا المشوار و يعني الممتع مع حضرتك شكرا كثير لك ناتي الى اخبارك لأخر أخبارك اخبارك آخر حددي. اخباري انا عندي ثلاث مؤلفات منمنمات في العشق الصوفيه ومساكره الروح وليل على صليب يديك نعم في أيضا رواية طبعا هي كتير صار في مشاكل حولها عساس أنه راحت عطيبها أو صار مشكلة ما نحن بغض النظر عن التفاصيل اسمها حب في زمن الفيس هي مهدات للسيد الرئيس بشار الأسد لقائد الوطن قدمت لمؤسس السينما مشان تنعمل فيلم إن شاء الله إن شاء الله منقول إن شاء إن الله. إن شاء الله يا رب، إيه. وعندي كمان رواية عندي مجموعة قصصية بعنوان الحلم السابع جاهزه هلا جاهزه كمان بس ما هو الحلم الأول؟ <تصفيق> الحلم الأول شوفي ليك سميته في حياة سابعة بيقولوا في سابعة أرض وسابعة سما فا أنا الحلم السابع لأنه هي تسلسل عدة أحلام بال بال بالقصة وهي فازت بالجائزة الأولى بالاتحاد الكتاب العربي في دبي الماضية إيه السنة الماضية نعم. إيه والجائزة الثانية أيضا قصيدة فازت بال... حصلتي على أكثر من جائزة أكيد وكمان مجلة شهرزاد ومجلة المجلة مجلة شهرزاد هي المصرية كمان اخذت اجمل نصيه وايضا اجاني تكريم مجلس الأشراف في سوريا حلو. وكمان اجاني من اكثر من مجلة يعني تكريم انه عن نصوص انا نصوص صغيري قدمتها وكمان مهم التكريم بحياه الاديب كثير مهم بس بحياتك ايشوا بسط بالصدفة يعني نحن ما بنعرف امتى في جوائز ما بنعرف امتى في تقديم جوائز او مسابقات في يعني الشغل والحياة اخدتنا يعني انا بقول عن حالي انا كثير مأسرة كأديبة حتى مأسرة بالكتابه يعني انا ما عندي مشكله بالكتابه فيني اكتب الصباح فيني اكتب المساء فيني اكتب اي وقت ما بلاقي فبس الوقت أخديك الحياة أخديك بعدين مز مشاكل ظروف البلد يعني هي هو وطنك وطنك هو كل شيء صحيح. هو بيتك هو الإسراء هو الأمن هو الأمان هو الاستمرار هو المستقبل نعم ف... فيعني هذه سبب الظروف فنحن كتبنا عن الأزمة وكتبنا بظل الأزمة طبعا في ظلام الأزمة وليس ظل لأنه هذه ما أنا حرب من شان الدموقراطية وما أنا حرب من شان يحروا سوريا أو يطلع سوريا للنور مثل ما بيقولوا أو يعملوا الربيع العربي هذه حرب من شان إسرائيل هني بدني أمنوا إسرائيل سوريا تشكل خطر على إسرائيل كتبت هاد. شي كتبت شيء بخصوص هذه الظروف طبعا كتبت كثير اكيد قولا واحدا والاديب او الشاعر ما نو ما نو شاعر اذا ما ما كتب بالظروف هاي طبعا طيب حاليا شو عم تحضري شو هلا في مثل ما قلت لك في الحلم السابع وفي روايه بعنوان موجز الحياه كمان راح اكتبها ان شاء الله حلو كثير. طيب بهالظروف الحالية وكما قلت مرت سوريا بحرب كونية حرب فينا نقول حرب عالمية. كان الهدفنا إصخاط هذه البلد هذا البلد الجميل، صحيح. صحيح. لكن فشروا يعني طبعًا. إن طبعًا. طبعًا. يستطيعوا أن أن ينالوا, أن من, ينالوا من هذا البلد، أكيد. ومثل ما عم تشوفيه الانتصارات متتالية انتصارات جيشنا الحمد لله. الجيش العظيم أنا الخارج. برؤية الجيش العربي السوري تطمأن القلوب صحيح صحيح طيب هل كان الأديب على مستوى ما يمر بالبلد؟ إلى حد ما في أدبنا نعم. وفي ناس وسقط الأحداث وعملت أفلام وعملت مسلسلات بس هلأ أي حد شوفي المدرس بالأزمة إذا أعطاه من قلب وبضمير معناته هو عم يخدم البلد صحيح. انت إذا شفتي حجر بالشارع وبعدتي أنت عم تخدمي البلد هلأ الكلمة, الكلمة كلمة حضرتك هون كموزيعة وكأعلامية يعني كمان توازي المعركة بالمنابر بالبيت بالحارة الكلمة الطيبة ونكون على قدر أو عيله ومنكون هيك نحنا من منجحنا ونحنا وصلنا لهون أنا من اللحظة الأولى ما صار عندي خوف أبدا على سوريا بالعكس عارف إنه اللي بده يصير في دم وعارف إنه بده يصير شهداء الله يرحم جميع الشهداء لا. بس ما قولا واحدا ما يعني دلائل واسقة بالنصر لأنه نحنا حق يعني ناس جاي بس يعني ناس جاي لعندك على أرضك أول شيء وصلوا لقدام بيتك أنت إذا ما وجباتي يوم ما لقلب بيتك، فا يعني ما في حل إلا النصر النصر أو النصر مثل ما قال سيد صحيح. الوطن صحيح النصر النصر طبعا يعني في أنشطة انشطه ثقافية. طبعا. أنت دائما مشهود حاضرة بهاي الأنشطة. هذه مهمة هي الأنشطة. مهمة كثير أنت وصلت فكرة أنت وصلت جملة أنت وصلت حلم. انت وصلتي انا دائما انا بدعو بكل منابري وبكل أمسياتي وبكل لقاءاتي وبكل حواراتي حتى البيت أو المصغره أو الاجتماعات ان كانت اينما كانت بدعي للسلام يعني انا بقولهم بيقولوا منظمه السلام العالمي منظمه السلام العالمي لازم تشتغل طبعا مع احترامي لأنه في ناس شرفاء بأي مكان منظمه السلام العالمي لازم تشتغل في هيك وفي هيك, وفي هيك لازم نعم. تشتغل على السلام المطلق يا عمي انا مفروض يكون كل واحد يعرف حقه هالبلد مع هالبلد انا انسان كانسان من حق يعيش بغض نظر عن كل شيء انتم مالكم مال سوريا شو بدكم سوريا شو من كانت تكون انتم ما دخلكم انا ضمن بيتي ما حد له علاقه السوريين راحوا اشتكوا شيء تعملوا حرب وتعملوا ديمقراطيه السلام انا بعيش ببلدي بسلام ما له لا علاقه لأمريكا المخطط معروف كيف درسوا معروف كيف طبقوا معروف كيف عمل ما يجي حدا يتفزك ويقولك لك لا تنشر ديمقراطيه بسوريا النظام نظام بياخذ العقل انا ما احترامي للكلمه يعني أنه بشارنا هو نحن أربعين سنين من البنى التحتية من الإزدهار لسوريا معلي ولا فرينجدين شو عملتوا أنتوا اللي جايين تحرروا سوريا وتطلعوها ترجعوا عساس على الحكم الخلافي تعملوا تقيموا الحد والعدل انتو دمرتوا البناء التحتية كلياتا احنا ما سمعنا عن حدا منع من فوت الجامع عن حدا منع انه يعمر جامع ما سمعنا بنت المدارس البناء التحتية الكهرباء سوريا فانت صارت جنة ايه كله اي صار مستوى واقبت سوريا واقبت الدول فهون ما طبعا قبل نسمع شيء من منم... من كتابك من بالامكان هيك طبعا ما طبعا و... اكيد لو يلا. سمحتي. لألنا من الفترة. يلا. يلا رح تختاري اغنيه السعاده يلا, يلا. يا مالك روحي وملكها اهواك في صمت أبلغ من الكلام وأكتبك تاريخ البعيد الحالي وأبدأ بك عهدا تخطيت به جاهليتي وأعلنتك تقويما حلميا لثوانيا وعبر أسفارك تخطيت الهجرة والميلاد وهبوط آدم وحواء فخبرت زواتي وخبرت عبرها كوكبا فوق المجرة والأفلاك حلو كثير انا بشكرك جدا الأديبة الأستاذة غاده قدو شكرا لك شكرا لحضورك نورتينا ونورتي اذاعه امواج ونورتي هالمشوار الجميل يا روحي انت حبيبه قلبي كان لقاء رائع أنا كثير سعيده طبعا مو اول مره بكون مع حضرتك انت إنساني رائعة ومذيع رائعه شكرا تحيه كتير للوطن ولقائد الوطن وشكرا لمشواركم وان شاء الله عبال مشاوير كثير ان شاء الله الى <تصفيق> اللقاء شكرا شكرا and how